بِهَِّ قصِرَةُ الطّرْرفِ لَمْ يَطُمِسهَُّ إِ سُ قَبَ لَهُم وَل جَ فَبِأَّ آلَ إِ رَبِّكُ ماَا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 وَمِنْ دُونِهِ مَا جََّةَ فَبِأَّ آلَ إِ رَبِّكُ ماَا تُكَذذِبَ اي ربكما تكذبان فيهما عينان ضاخرتان فبأي الاء ربكما تكذبان